النساء والمعركة أذعن جابر لرجاءات أبيه وبقي ضمن حراس المدينة فحراسة الوطن عمل جهادي يقول عنه صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ترى هل هو الوداع الأخير؟ والد جابر يظن ذلك ويوصيه قائلا ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي؟ وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله وإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا كلمات أثقلت كاهل الشاب وثقافة جديدة جاء بها الإسلام تلغي قسوة الوأد الوثنية وتلغي الاحتقار المسيحي اليهودي للأنثى ثقافة راقية تقول من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بأصبعه فكيف بمن عال تسعة فتيات خرجت كلمات الشيخ الحزين كالجمر، لكنها لم تخفف النار المستعرة بين أضلاعه، لقد استبد به الحزن على بناته، حتى اضطر لتناول شيء قد يخفف فراقه لتلك العيون البريئة، تناول الشيخ شيئا من الخمر التي لا تزال حلالا علها تخفف حزنه حتى تحين ساعة العراق يقول جابر اصطبح والله أبي يوم احدني الخمر ثم غدا فقاتل قد لا يكون والد جابر هو الوحيد الذي فعل ذلك هذا الصباح فجابر يقول لقد صبح أناس غدا تأحلن الخمر بعد ذلك توافد الجميع نحو قائدهم ولما اجتمعوا بدأ بفرزهم فأعاد الأطفال الذين لم يبلغوا مثل عبد الله بن عمر وأمر الضعفاء وكبار السن أمثال والد حذيفة بن اليمان وثابت ابن وقش بالمرابطة في المدينة وحراستها فبقوا كارهين النساء كن متلهفات للعطاء فاطمة وعائشة وصفيه عمة رسول الله وأم سليم وعمة جابر ونساء أخريات خرجنا للإسعاف والتمريض فالجنة ليست حكرا على الرجال وهن يحلمن بجمالها الذي لا يحتجن معه إلى المساحيق أو عمليات التجميل يتلهفن إلى جمال خالد لا يتغير إلا إلى الأجمل وإلى أجساد غضة لا تتهدل ولا تشيخ ولا تتجعد إلى أجساد فاتنة لا ترشح سوى العطور يتلهفن إلى التسوق فيها فقد أخبرهن صلى الله عليه وسلم أن قطعة من أزياء الجنة أثمن وخير من الدنيا وما فيها التف عاشق الجنة حول قائدهم ثم تحركوا نحو أحد وأثناء سيرهم حدث زلزال خطير في الطريق أوقفهم فارتفعت الأصوات وارتجفت القلوب فما الذي حدث